يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيتهم مشفقون ومن يقول منهم إني إلىهم من دونه فذلك نجيزه جهنم كذلك نجذ الظالمين أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَفْقًا فَفَتَقْنَاهُمْا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَعَجًا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 قال من ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتَّلَّاهِ لَكِيدًا أَصْلَمَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ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 وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةٌ وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَتٍ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا وَأُوْحَىٰنَا إلیهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِتَاءَ الْزَكَاتِ وَكَانُوا لنا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 فاستجابنا له ورهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشرين والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين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 وحرام على قرية أهلك لها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقُتَرَ بالوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا ياويل على قدرك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 فهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون